بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقي وخليله المبعوث رحمة للعالمين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 هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب المهزب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولزلنا مع سورة النساء وعند الآية الواحد والاربعين بعد المئة ويقول الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم قال المصنف. قولوا تعالى الذين يتربصون بكم هذه الآية نزلت في المنافقين هذه الآية نزلت في المنافقين خاصة وسياق في فيه سياق الآيات في حال المنافقين يعني هم المنافقون يتربصون بكم يعني ينتظرون ما يتجدد ويحدث لكم من خير أو شر قال مقاتل كان المنافقون يتربصون بالمؤمنين الدوائر فإن كان الفتح قالوا ألم نكن معكم فأعطونا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب أي دولة على المؤمنين قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم ومعنى ألم نستحوذ عليكم ألم نغلبكم على رأيكم اي ألم نغلب عليكم بالموالاه لكم ونستحوذ في اللغة بمعنى نستولي بمعنى نستولي فقوله تبارك وتعالى فإن كان أو إن كان نعم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم يعني إذا حصل لاهل الإيمان نصر على الكفار قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم يعني في الاتصاف بظاهر الإسلام والتزام أحكامه وإن كان للكافرين نصيب يعني لو الظفر قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم روى, عن روى الطبر عن السد قال ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أيقنا عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي بتخذيلهم وتصبيطهم عنكم كما قال مجاهد طيب وقال ابن جرير ألم نبين لكم أن على دينكم ألم نستحوذ عليكم يعني نبين لكم أننا على دينكم وروى الطبري. وفي قوله تبارك وتعالى وَلَبْنَعْكُمْ من المؤمنين ثلاثة أقوال أحد ونمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم هذه خصال أهل النفاق أنهم يخذلون أهل الإيمان والثاني بما نعلمكم من أخبارهم والثالث بصرفنا إياكم عن الدخول في الإمام ومراد الكلام إظهار المنة من المنافقين على الكفار أي فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم يعني يريد يظهر لهم المنة بأنهم ينصرونهم ويعينونهم في الانتصار على الإسلام قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني بين المؤمنين والمنافقين قال ابن عباس يريد أنه أخر عقاب المنافقين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال فيه ثلاثة أقوال. حدوه أنه لا سبيل لهم عليهم يوم القيامة. روى يسيع الحضرمي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أرأيت قول الله تعالى: ولئ يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون. فقال ولئ يجعل الله للكافرين يوم القيامة. على المؤمنين سبيلا قال وهذا مروي عن ابن عباس وقتاته يعني أن المراد به في الآخرة الثاني أن المراد بالسبيل الظهور عليهم يعني أن المؤمنين هم الظاهرون والعاقبة لهم وهذا المعنى في رواية إكرم عن ابن عباس أي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا لا يتغلبون عليهم وهذا يشبه ما خرجه مسلم فالصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإني قال الله عز وجل له حديث سوبان قال وإني, أعطيت وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة شاهد وأن لا أصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فيكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني في التمكن منه السباحه بيضته واستئصال شعفتهم قال الثالث أن السبيل الحجه قال السدي لم يجعل الله عليهم حجة يعني فيما فعلوا بهم من القتل والإخراج من الديار وضع لا يجعل عليهم حجة قال الطبري لما وعد الله المؤمنين أنه لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة ولا المؤمنين مدخل المنافقين ولم يكن للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقول لهم أنتم كنتم أعداءنا وكان المنافقون أوليها أنا وقد اجتمعتم في النار يعني ليس عليهم حجة قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قولوا تعالى إن المنافقين يخادعون الله طبعا هذا سياق بيان قبائح المنافقين وفضائحهم وقد تقدم في سورة البقرة ذلك قال يخادعون الله والذين آمنوا طبعا المخادعة لهم مخادعتهم لله وللمؤمنين أنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر أضع قال وهو خادع سبحانه وهذه صفته سبحانه وتعالى ولا تقل مجازيهم على الخداع كما يقول بعضها للتفسير هذا إذا قاله هؤلاء المتأخرين فإنما يريدون تحريفه إنما الخداع على ظاهره وذلك فسر بكلام الحسن البصري لما يقال لهم قيل ارجعوا وراءكم كما روى الطبري قال الحسن رحمه الله البصري قال يلقى أو يلقى على كل مؤمن ومنافق نور يوم القيامة دل علي أثر بن مسعود أيضا قال يمشون به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفى نور المنافق ومضى المؤمن بنوره قال فتلك خديعة الله إيام لما يقلم يرجع وراكم فلتمسوا نورا إذن هنا على جهة المقابلة طيب قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أي متثاقلين كسالا أي متثاقلين وإنما كانوا هكذا لأنهم يصلون حزرا على دمائهم لا يرجون بفعلها ثوابا ولا يخفون بتركها عقابا إذن قال الله عز وجل يراؤون الناس اي يصلون ليراهم الناس قال قتاب والله لولا الناس ما صلى المنافق روى ابن والله لولا الناس ما صلى المنافق قال ولا يذكرون الله إلا قليلا هنا ذكر لهم ذكرا لكنه ذكر قليل وهذا القليل اختلف فيه يذكرون الله سبحانه إلا قليلا قيل أحدها ما معنى الذكر القليل أن ذكرهم قليل قيل الذكر هنا سمي قليلا لأنه غير مقبول قاله علي وقتاده كما قال الله عز وجل قليلا ما يؤمنون يعني هنا مرد النفي يعني هذا القليل ولم يخلصوا فيه لأنه لو كان هذا القليل أخلص فيه لبارك الله فيه كما قال الله عز وجل وإن تكو حسنتين ضعفا ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة يعني هي الحسن هذه لو كانت قليلا الله عز وجل يبارك فيها لكن المنافق حتى القليل لم يقبل منه لماذا؟ لأنه لم يخلص فيه وإذاك ي... ولا يذكرون الله إلا قليلا طيب لعدم الإخلاص وقيل القول الثاني لأنه رياء ولو كان لله لكان كثيرا قاله ابن عباس الحسن والثالث أنه قليل في نفسه يعني صلاته قليله ذكره قليل يعني نورد قلة في نفسه ثم قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء طبعا صلاتهم قليلة تعرفون نورد في الحديث وصف الصلاة المنافق وأنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يعني هذا المعنى يعني الذكر القليل أنه لا يخشع في صلاته ثم قال جل وعلى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء طبعا المذبذب هو المتردد بين أمرين هذا حالة للنفاق يعني مترددون يعني أن المنافقين مترددون بين المؤمنين والمشركين لا مخلصين الايمان ولا مصرحين بالكفر قال الله عز وجل مذبذبين قال المصنف المتردد بين امرين متذبذب المتردد بين امرين قال قتاده ليس بالمشركين المصرحين بالشرك ولا بالمؤمنين المخلصين قال ابن زيد ومعنى بين ذلك اي بين الاسلام والكفر لم يظهروا الكفر فيكونوا الى الكفار ولم يصدقوا الايمان فيكونوا الى المؤمنين عاد المذبنب بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء قال ابن عباس طبعا في قوله تعالى قبل ذلك لا إله هؤلاء قال مجاهد لا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إله هؤلاء قال اليهود طبعا عموم الكفار هذا روى الطبري في تفسيره عن مجاهد وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المنافق مثل الشات العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع ولذلك قال ربنا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قال ابن عباس فلن تجد له سبيلا إلى الهدى قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء قال في المراد بالكافرين قولا أحدهما اليهود قال ابن عباس أي لا تتخذ اليهود كفار ذوي ملة والثاني المنافقون هم الذين استطنوا الكفر وفي الخطاب القرآني لما نقول منافق يعني من أظهر الردة أولا ولما نقول منافق يدخل أهل البدع لأنهم شعبة من النفاق وإذا كان يقول أبو قلابة أن البدع كالنفاق البدع ضروب والنفاق ضروب واضح لذا كان يستدل أيمة السنة في هجر أهل البدع أبيه الآيات الواردة في المنافقين لأن البدع يظهر لك الإسلام وينتسم لإسلام فلذلك سدل بها عليهم لأن النفاق يشبه البدعة بل البدعة قسم من أقسام النفاق يضرب من ضروبه. ومعنى الآية لا تجعلوهم بطانتكم وخاصتكم واضح لا تتخذوا الكافرين أولياء إذا قلنا الكفار طبعا عموم الكفار لا تتخذوهم أولياء واضح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أي لا تجعلهم خاصة لكم؟ بطن بطن يعني مجلس خاص تشاوره تحكي له سرك. واضح. هذا من المباطنة. وكان يفعل أهل النفاق. كانت نصيحتهم وعيبتهم للليهود. أنصحهم أن تبهر كذا ان تبهر كذا ويحكي له سره. ولا يأنس بهالجديد. يفر منهم. واضح. ولا بالمنافقين كذا. فهذا يعني من الولاء لهم كما فعل المنافقون من مولاتهم الكفار ثم قال ربنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان المبينة يعني هنا تفهم السياق مهم جدا يعني تقدم معنا ذكر الولاء وكررت هنا يعني في نفس الصفات الصفة الأولى اللي ذكرت لو ننظر للترتيب من قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا إيش أليما ركزين من هم المنافقون هنا في السياق. بدأ بالولاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون مؤمنين أي يبتغون عندهم عزة صرحنا قلنا الولاء للدين يعني المكفر ثم بين القرآن أمثلة لهذا الولاء المكفر منها أولا الجلوس والرضا بمجالس الكفر بعد أن بشر قال وقد نزل عليكم الشيء الثاني مناصرة الكافرين الذين يتربصون بكم يعني يفرح في آية أخرى أنه يفرح فإذا كان النصر الكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم نحن معكم على الدين يعني نتغلب معكم معكم من المؤمنين شاركناكم في التخذينهم وإلقاء... نصرناكم عليهم فهذا الولاء الثاني إذن الولاء الأول الأمثلة عليه ما هي الجلوس راضيا في المجالس الكفر والثاني إيش؟ القتال أو نصرتهم سواء باللسان أو الأولى بالسيف والسناء وضح الصورة الثالثة ماذا قال مذبذبين بين ذلك أو قال إن المنافقين خادعون الله وهو خادع خادعون الكفر وإذا قاموا للصلاة قاموا كسانا يعني لا يصلون إذا غابوا هذا كفر تارك الصلاة شوف هذه أربع كلها نواقط يعني من أظهرها فهو كافر وبعدين لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني ماذا يعني متشكك في الدين فهم في ريبهم يترددون ولذلك بعضه للنفاق كما دلت عليه آيات البقرة في واحد زنديق من البداية مخفي الكفر ومستطن وفاجد في نوع من المنافقين لا كان يرى أسباب نصر الإسلام يشوف شيء من النبوة ودلائلها فيقر قلبه قليلا واذا ربنا ضرب مثل ناري ومائي في سوره بقرة فلما يرى أشياء من البلاء تحصل يتزلزل قلبه فيرتد باطنا وهذا معنى قوله تعالى مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت محولة قد يرد يقول هي لا إله إلا الله مثلا ذرم يعني في في معنى كالذي أوق نار فأضاءت له شيء في الظلمة فكذلك المناظر قال لا إله إلا الله وعرف شيء من الإيمان وشيء من الدين فأخذها هكذا فترة معينة من النور ثم انطفأ نوره بعد ما رأى صواعق والأدلة والحجج صيب من السماء وصواعق الرعد وكذا هذه ضربة أمثلة للحجج وأوامر الله سبحانه وأنه وكان يظن الإسلام لا إلى الله عنده رسوله ويجلس فإذا بي حقوق واجبات والتزام كريمة وأداء ودعاء إلى ما هو أعظم فبدأ يتشكك يقول لك هذا الدين فإذا جاءتهم المصائب ظهر كفرهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ويبدأ يعني يظهر مين ما ما ما ما يصف ربنا سبحانه وتعالى اذا هذه كلها بعدين يقول لك مذبذبين بين ذلك اي اهل ريب لا اله أولى ولا اله هؤلاء واضح ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طيب ثم يقول سبحانه وتعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينة المعنى تريد تجعل لله عليك حجه بينة يعني يؤذبك بها بمولاة الكافرين وهذا مهم جدا معناها مولاة الكافرين والمنافقين ومبطنتهم لا حجت لك في الجلس معهم مجالس الكفر لا حجة لو في ذلك إذا جلس مجلسا في الكفر فلا حجة له ما يجي يحتاج قلنا بيننا أمور دنيوية وما أستطيع أفعال و... واضح ما لعذر نعمل للمكره في الرضا أيضا مولاتهم على ديني لو قاتل معهم لو نصرهم بلسانه على المؤمنين باب واحد أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبين قال السلطان الحج الظاهر والمعنى قال ابن الأنباري تقدير الآية أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالات الكافرين حج بين تلزمكم عذابه وتكسبكم غضبه نعوذ بالله قولوا تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل الدرك الطبقة والنار دركات يعني طبقات والمنافق في الدرك الأسفل منها يعني الهاويه عفان الله واياكم وهذا لغلظ كفره وكثرة غوائله وجهنم ذكر الطبقات وكما جعل بعض السلف قالوا اعلاها جهنم ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وتسمى جميعها باسم الطبق العليا اعاذنا الله من عذاب يا رب وإذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل أو الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قال أبو أبيدة جهنم أدراك أي منازل وأطباء وكل منزل منها درك وحكى ابن الأمبري عن بعض العلماء أنه قال الدركات مراق بعضها تحت بعض وقال الضحاك الدرج إذا كان بعضها فوق بعض والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض واضح يعني لذلك الجنة درجات واضح يقول الدرج إذا كان بعض فوق بعض أما الدرج إذا كان بعض أسفل من بعض ولذلك قال ابن فارس الجنة درجات والنار ضاركات قال ابن مسعود في هذه الآية هم أي المنافقون في توابيت من حديد مبهمة عليهم رواه الطبري وابن أبي حاتم اسناد صحيح عبد الله بن مسعود أنه يجعل في تابوت من حديد مبهمة يعني مغلقة ويرمى ويعذى من صلى الله العافية قال ابن الأنبار المبهمة التي لا أقفال فيها المبهمة التي لا أقفال فيها نعم قولوا تعالى ولن تجد لهم نصيرا، وضح ولن تجد لهم نصيرا. أي مانعا يمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى عفا الله وإياكم ثم قال سبحانه وتعالى الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لما ننظر في سوره البقره في اولها نجد بضع آيات تعلقت بالمؤمنين ظاهرا باطلا وايتان في الكفار وثلاث عشر ايه في المنافقين بل صور كاملة تكلم على المنافقين ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن الكفار وتوبتهم فقال قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال فخلوا سبيله. وقال الله في علماء الكفار من أهل الكتاب الكاتمين للحق إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هذه توبة من الكفار أطول توبة في القرآن هي توبة المنافق. خذ هذه الفائدة انتبه أطول توبة يعني المنافق توبته ليست كتوبه الكفار الكفار ربنا يقول ينته يغفر لهم يعني معروف كافة أمامك تعرف يهودي نصراني كذا أما المنافق توبته أطول توبة شوف معي إلا الذين تابوا على اشتراك كله يشترك فيه تابوا يعني ترك النفاق وأصلحوا بعد النفاق بالإسلام واعتصموا بالله ثلاثة وأخلصوا دينهم لله أربعة فأولئك مع المؤمنين ما تكون المؤمن بعد ذي الأربع تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك يعني الذين حققوا هذه الشروط الأربع مع المؤمنين الصادقين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قوله تعالى إلا الذين تابوا قال مقاتل سبب نزولها أن قوم قالوا عند ذكر مستقر المنافقين فقد كان فلان وفلان منافقين فتابوا فكيف يفعل بهم فنزلت هذه الآية ومعنى الآية إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا أعمالهم بعد التوبة واعتصموا بالله أي استمسكوا بدينه وأخلصوا دينهم لله في قولا أحدها أنه الإسلام وإخلاصه رفع الشرك عنه قاله المقاتل والثاني أنه العمل وإخلاصه برفع شوائب النفاق والرياء منه فأولئك مع المؤمنين لحظت هذه التوبة طبعا هنا التوبة دي مفصلة طول توبة لأنه جابوا وأصلحوا وأخلصوا دينه من الله. يعني يجعلون ذلك كل خالصا لله معتصمين بدينه مستمسكين به لأن المنافق عنده إشكاليتين جمعا هو ممكن يتوب ويعمل صالحا هو أصلا قبل ذلك بعضهم كان يعتذر الركاب لكن الشيئان اللذان يسقون عليهما المنافق إلا من صدق في توبته والزنديق هي الثبات هذه بالله وأن يكون صادقا في توبته لذلك هذان الشرطان نص عليهما أن يكون ثابتا أن ما يرجع ممكن يحن ولذلك السحر ليش يقتل ولو تاب شوف فقه الشريعة في بعض المناء كفار ليش نقتلهم ولو جابوا؟ لأن الـ الـ الـ الـ الوثوقية من التمسك بالدين بعد هذه الحال صعبة صعبة يرجع إلى ذلك صعبة أنه يستمر لذلك قال لا نذينه بتوبته تبقى بينه بين الله عز وجل لما نحن في الدنيا نقتله ذكر الساحر لأن الساحر علمه في راسه فممكن يعني تقول له خلاص انت ساحر تقول الصغفة الله تبليه جمعه الله عليه يروح فيفتقر لأن الدعوة للسحر يش مال يعني الساحر يريد القربة يريد الزلفة يريد المال فممكن يصيبوا شيء من اللأواء أو البلاء يقول له طيب خلينا نرجع السحر لمارسه مرة أغدنيه وبعدين أو شيء شخص يقول له علمني السحر طيب أنت ما تبهر بس علمني كيف أفكر الشفرات كيف أكتبها كيف فلذلك العلم الكفري هذا اللي في الرأس يبقى منتقل بين الناس لذلك يقتل سب الله الزوجة والحياذ بالله ليش عند جمهور العلماء يقتل بلا توبة ولا تب لا يدين بتوبته لأن الإنسان اللي يصل إلى هذا القاع في سب رب العالمين هذا يعني لا خير في وجوده هتكلم في حكام قضائيا لا خير في وجوده يا لأنك إذا نظرت في الجرائم وأنواع الكفر لا تهد كفرا أغلاظ في خباثته وشدة العداء من العبد لربه يعني شوف أنت لما واحد يحقب على بشر فقط كلما ذكر هذا الشخص يسبه ويتكلم فيه تقول لي أرجل فيك أنت وتتجد من بعض العدوات والحقد والحق والحق هذا بين الناس يلحظ السب لله في الحقيقة في الحقيقة على تحقيق الإيمان يعني فهم هذا السنة هو معاد لله ولذلك قال ربنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا عدوا بغير علم قرأ هذا وهذا معنى فيسبوا الله عدوا يعني اعتداء فهذا أول شيء أول خصلة كفرية زندقية عدوانية في جريمة السب ان الساب معتاد على مقام الربوبيه ويضر نفسه يا عبادي انكم لن تبلغوا ضره لكن لكن الله عز وجل سماه اذى ان الذين يؤذون الله هو لن يبلغوا ضره فيضره سبحانه فهو العزيز الحكيم والقوي المتين جل جلاله اليوري اذا فيصب الله عدوا وقرئ عدوا اي فيصب الله وهو أدو لهم يعوذ بالله يا رجل عداوة لله مباشرة السب عداوة لله مباشرة ففي السب اعتداء وندوة وأداوة الثلاثة. كله موجود في السب فهذا لا خير في وجوده بين الناس يعني لو في قاضي شرعي مسلم يدخل عليه وقلوا فلان هذا تلفظ بسب الله مباشر يقطع رقبته لماذا؟ لا خير في وجودك ليش أنت موجود؟ اقول لك والله أنا تشبثت وبكيت ابكي على عمرك روح عطيه خبط الراس قرف امشي ارمي علينا الكنواج في المزبله ولا شوفوا له ما عنده ما يبقى بين الناس هذا هذا عدو لله هذا هذا معتد على الله هذا عدو لله معتد بالعدوان العظيم السبه يا لذلك انظر انظر هذه توقعك باب الحدود في الشرع لذلك عبد الملك بن حبيب لما الرجل استهزأ برب العالمين جل جلاله قال لا خير فينا نكون عبيد سوء قال يقتل ان لم ننتصر لربنا لا خير فينا نكون عبيد سوء قال يقتل وذلك جمهور العلماء يقول لا تقبل توبته ولا يدين بها ويسموه زنديق فيها هكذا نواقض يعني مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا جريمة مركبة ترى. أي؟ لأنه تعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فما في أحد يعفو عنك ما أحد عند الصلاحية في الدنيا يقول لكم الله أنت يعفو عنك روح. وإذا كذا إذا كان عهد ينقض عهده إذا كان حربيا يطلب يقتل حتى على جهة الغيلة وضعه هذا مهدر عفان الله وإيكم الشاهد المقصود أن المنافق هنا شدد عليه لابد أنك إذا تريد تتوب توبتك فيها وثاق غليظ ما أول شيء توبة والإصلاح بعدين واعتصموا بالله ما في تعود ترجع وتروع. لا تثبت على الدين وذاك بعض دائما تسلف لما يجول الجهمية اختلفوا في من يقول يقتلون جميعا على أصل قتل الزنديق والمالك ليش اقتل الزنديق والمدينة قالوا هذا يصلي معنا يصوم كيف نعرفه أنه, أنه صادق اقتل لأنه كان يظنان الصلاة فما ينزلوا منزله المرتد في هذا السياق وبعضهم يقول نقتلوا دعاتهم وريوان أحمد يقول به أبو توبة رحمه الله يقول نقتلوا الدعات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الشيوخ استبقوا الشرخ عند أبي دود في ضعف يعني هذا احتج ببعض الفقهاء يعني الشيخ ليش اقتلوا يترك الشاب هذا الشاب ما تمكنت منه الزندقة مقلد بس اللي عاش عليها ينظر ويكتب ويدعو وسوي منابر ترى هذا ليس كإنسان نايم على بطنه وقال له قول فقل. كله كفر لكن هذا الشديد اللي يكتب هذا تجد عنده من الإجرام وممكن يكون جوبته ولذلك كثير من الرؤوس الزندقة في الميلة السابقة جاءوا للإسلام يفسدوه انظر على الجامن صفوان بشر من ريسي وإلى و... آخري فلذلك لو أعملت سيوف الشريعة في هؤلاء لصد لا لا على الأمة شر عظيم ومن هنا تمتاز الدول هنا تمتاز الدول والولايات السلطانية ليس قضية توفير طعام وشراب ورغد من العيش قامت الحدود خير من أن تمطر أربعين سنة كما يقول ابن عمر قامت حد من حدود الله لذلك كان يقول السلف في قتل غيلان له خير من فتح الروم فتح من فتوح المسلمين كان يسمونه قتل غيلان لأنه زنديق عدو لله ورسول المؤمنين أو كيف القضية فلذلك بنوا أمه يمتازوا على بني العباس من هذا الوجه أنهم كانوا يقتلون الزنادقه ثم بنوا العباس المهدي ومن بعده هارون يمتازوا على من بعدهم بقتل الزنادق وتتبعهم كان وضع شريك القاضي في ديوان الزنادقه المهدي لأنه قفروا في زمانه كثير من أدحياء النبوة وزنادق فوضع قاضي قاضي للزنادق فقط يتتبع الزنادقه ويقتلهم هذا من من الحسنات التي فعل المهدي ابو هارون الرشيد وظهر هارون ايضا انظروا لما سمع بشر مريسي قال لقد بلغني ان بشر يقول خلق القران لئن غفرت به لاقتلن او قتل ما قتله بها احد او ما قتل بها احد فاستخفى لم يظهر بعدها هكذا حال ولاه العدل وولاه الحق هذا حال ولاه العدل وولاه الحق صوت موجود طيب الصوت موجود قال الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلعوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله في قولا أحدوما الإسلام قال فأولئك مع المؤمنين في مع قولان أحدو انها على أصلها وهو الاقتران في ماذا اقترنوا بالمؤمنين في قولا أحدوما في الولاء قال مقاتل الثاني في الدين والسوء والثاني أنها بمعنى من فتقديره فأولئك من المؤمنين قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما طبعا هذه الجملة متضمنة لبيان أنه أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه كما جاء في الحديث قال ما يفعل الله بعذابكم على استفهام تقريري أي إن الله لا يعذب الشاكر المؤمن ومعنى الآية ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وامنتم به وبرسوله وروى ابن عباس المراد بشكر التوحيد وكان الله شاكرا أي لأعمالكم سبحانه وتعالى عليما بنياتكم جل جلاله وفي معنى الشكر أنه يقبلها جل جلاله وتبارك اسمه وتعالى جده نقف عند هذا المواطن سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده وصل الله باسمه الحسن صفة العلا ليجعلني وياكم من يستمعون القول فيتبعون حسنة ونجعلنا من عباد الرشدين والحمد لله رب العالمين.